قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله بالإسلام اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة شرعت لنا دينا قويما وهديتنا صراطا مستقيما أكرمتنا بخير كتبك وأرسلت إلينا أشرف رسلك وأحللتنا خير زمانك فصمنا رمضان وقمناه, فصمنا رمضان وقمناه وقرأنا كتابك وختمناه وفعلنا الخير واحتسبناه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما صام صائم وأفطر الله أكبر الله أكبر ما برق رعد وسحاب وامطر الله أكبر ما جاء عيد بعد عيد وتكرر هكذا يا عباد الله تعالى يتم علينا الله نعمته بموسم رمضان المعظم بعيد من أعياد المسلمين وأجل اعياد المسلمين هذا العيد في الحقيقة هو بداية موسم آخر هو موسم أشهر الحج الذي سينتهي إن شاء الله تعالى بالعيد الأكبر فعيد بعد عيد وهذا شأننا مع ربنا سبحانه وتعالى ما زلنا نتنقل مع ربنا سبحانه من طاعة إلى طاعة ومن موسم إلى موسم ومن عيد إلى عيد ومن فرح إلى فرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله لقد عرفنا سر السعادة في حياتنا لقد زوقنا حلاوة الإيمان في أيامنا وعرفنا سبب ذلك كله فلنلزم مشكورين من ربنا إن سر السعادة وإن حلاوة الإيمان إنما تكمن في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى لما هرع المسلمون إلى المساجد ورجع المسلمون إلى كتاب ربهم وعمل المسلمون بطاعة ربهم ووازنوا بين الدنيا والآخرة وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى أقبل الله تعالى على قلوبهم ففتح أقفالها فتحت أقفال القلوب وعرفت ربها ورجعت إلى ربها وكانت سعادة الدنيا التي لو دامت لنا لله أبونا لو دامت لنا هذه السعاده وقد عرفنا سرها ينبغي ان نستمسك به ان سر السعاده وان سبب الفرح وحلاوه الايمان مرهون بطاعه الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما اسهلها قضيه وما أوضحها قضية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا عاشت القرون الخيرية الأولى في سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة كما وعدهم الله عز وجل بعش رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في جهلية جهلاء وضلالة عمياء فانتقل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الرباني إلا إلى أن جعلهم قادة الأمم قادة الأمم في الدين والدنيا أسعد الناس رضي الله عنهم أجمعين في حياتهم الدنيا وأسعد الناس كذلك في حياتهم الآخرة هذا هو المنهج الذي في الحقيقة يحسدنا عليه أعداؤنا إن أعداءنا من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم إنما يحسدوننا في الحقيقة وقد أخبرنا الله عز وجل بهذه الحقيقة إنما يتمن يتمنون أن نكون مثلهم كما يتمنون أن يكونوا مثلنا لكن شؤم معصيتهم وسوء أدبهم مع ربهم قد حال بينهم وبين ذلك قال الله تعالى وودوا لو تكفرون قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إنهم يحسدوننا على ديننا ويتمنون لو أنهم يسلمون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وكونهم يودون لو كانوا مسلمين ليس قاصرا فقط على الدار الآخرة وحين يصلون سعيرا وحين يتبوؤون مقاعدهم من النار ونتبوؤ نحن مقاعد الجنه ليس في ذلك اليوم فقط ولا والله يوم الحياه البرزخيه حين تشتعل قبورهم عليهم نارا ويتقلبون في حفر النار ويكون المسلمون منعمين في رياض الجنة لا والله وإنما حتى في هذه الدنيا أيضا يودون لو كانوا مسلمين ويحسدوننا يحسدوننا على منهجنا يحسدوننا على شريعتنا يحسدوننا على أهدافنا يحسدوننا على كل شيء عندنا فاحمدوا الله واشكروه على هذا المنهج الذي شرعه الله لكم فعقيدتنا أكمل العقائد وأشرفها إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر شرف من الشرف نفتخر به ونتحدث به في كل المجالس ولا نتحرج من بيان لانها توافق فطرنا وتوافق عقولنا وتوافق وحينا اما هؤلاء الكفار على اختلاف طرائقهم فإنهم يستحيون من عقائدهم إذ في عقائدهم ما تحر فيه العقول ولا يمكنها أن تقبله وتحيله العقول وفي عقائدهم ما يناقض الفطر فاليهود يستحيون من عقائدهم في سوء أدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى والنصارى يستحيون من عقيدتهم في عدم اتفاقهم على طبيعة المسيح وهل هو إله أو ابن إله وما ظنك بعد هذا؟ بغيرهم من طوائف أهل الكفر وأعمالنا خير الأعمال أعمالنا التي شرعها الله تعالى لنا إنما هي عبادات مستقيمة عبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة يراها كثير من الكافرين دون أن يعرف ماذا يفعل المسلمون فيحن قلبه إلى هذا الدين بمجرد أن يرى مصليا يصلي أو صائما يصوم أو حاجا يحج يحسدوننا والله على ذلك ومعاملاتنا التي شرعها الله تعالى مما يوافق الفطر المستقيمة والعقول السليمة من بيع وشراء وزواج وطلاق وصحبة جيران وإخوان وأهل وعشيرة كلها إنما هي إعجاز من الله سبحانه وتعالى لا يوجد ذلك في شرائع غيرنا المحرفة فلها أن يوجد في الشرائع الموضوعة بأيديهم ومعاملاتنا كذلك معاملات سامية وأخلاقنا كذلك تسمو بها الروح وتسعد بها الأبدان هذا ديننا وهذا منهجنا الذي يحسدوننا عليه يحسدوننا كذلك على أهدافنا وغاياتنا فأهدافنا وغاياتنا أشرف ما يكون من الغايات والاهداف ان المسلم غايته ظاهره واضحه لا يختلف عليها اثنان من المسلمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان المسلمين ينشدون عيش السعداء وينشدون موت الشهداء وينشدون ان يبعثوا مبعث الامنين الامناء وهكذا هم بشرع ربهم أهدافهم واضحة وأولوياتهم مرتبة ولا تجد بينهم خلافا على هذا في حين ترى غيرنا تختلف أهدافهم وتتشعب مشاربهم حتى لا يكاد يتفق اثنان منهم اما المسلمون فالعاصي يتفق مع الطائع على الاهداف وان اختل بعض عمله لكن الامور واضحه يحصلوننا كذلك على اعيادنا لا تجد اعيادا كاعيادنا عند غيرنا ابدا اعيادنا اعياد عز وشرف وفخار كل اعيادنا ترتبط بمواسم الطاعه نشرف بأعيادنا ولا نستحي نفخر بأعيادنا ولا نتحرج ما هي أعيادنا؟ ليس لنا إلا أعياد ثلاثة عيد يتكرر كلما تكرر الأسبوع هذا يومنا يوم عيد يوم الجمعة يرتبط هذا العيد باجتماع الناس للصلاة واجتماع الناس لسماع الموعظه وذكر الله يرتبط هذا العيد الأسبوعي كذلك باجتماع الناس على الدعاء تحريا لساعة الإجابة التي لا يوافق عبد ربه فيها سائله إلا والله تعالى يعطيه يرتبط المسلمون في عيد الجمعة كذلك بالاكثار من الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وذلك شرف لهم أي شرف وعبودية وأية عبودية وحسنات ناهيك بها من حسنات من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما إلى آخر هذه الخصائص في هذا العيد التي تزيد على نيف واربعين خصيصة يجمعها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية والتقارب والتآلف والتعاون بين المسلمين وبين بعضهم بعضا وبينهم وبين ربهم قربا وعبودية ثم يأتي عيد الفطر كذلك عيدنا هذا في أعقاض موسم عظيم للطاعة إذ صام الناس ثلاثين يوما وقاموا ثلاثين ليلة صاموا رمضان وقاموا إيمانا واحتسابا وخرجوا من رمضان يرجون مغفرة الذنوب وعتق الرقاب إذا بهذا العيد يأتيهم في أعقاب هذا كالجائزة لهم من الله سبحانه وتعالى فيستقبلوا عيدا سعيدا هو أثر من آثار طاعة ربهم ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولهذا يشرع لنا التكبير في الأعياد نكبر الله تعالى على ما هدانا هذا عيد الفطر مرتبط في الحقيقة بالأعمال التي عملناها في رمضان لهذا نخرج ونحن نحسن الظن بربنا أن يقومون وأن يغفر لنا الذنوب وأن يعتق لنا الرقاب وأن يجعلنا من عباده المقبولين فما أفرحنا بعيدنا عند الله تعالى قبل عيدنا في الدنيا عيدنا في الدنيا نفرح به وعيننا على عيد الآخرة الدنيا كلها صوم ساعة والفطر في الجنة إن شاء الله هكذا يستشعر المؤمن بعيده فيفرح الكبير قبل الصغير ولهذا نأخذ كل مظاهر العيد من فرح وتجديد وحسن ملبس ومأكل وزيارات وغير ذلك نخرج من عيد الفطر نستقبل موسم الحج إلى أن يأتي عيد الأضحى العيد الأكبر يوم الحج الأكبر الذي جعله الله تعالى مرتبطا مرتبطا عند الحجيج بمناسك الحج فهو يوم الحج الأكبر أكبر أيام الشعائر التي يؤديها أهل الحج عند انصرافهم من عرفات فإذا أفاضوا من عرفات استقبلوا ليلة العيد وأصبحوا في أكبر أعمال الحج وأهل الأمصار كذلك يشاركون في هذا العيد بصوم يوم عرفة وبذكر الله في الأيام العشر بالمعلومات وبالاضحيه التي تذكرهم بسنه ابينا ابراهيم فتصل الماضي بالحاضر وتجعل التواصل بين الاجيال نحن مرتبطون بنبينا صلى الله عليه وسلم مرتبطون بابينا الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا مرتبطون بعصبة الأنبياء الذين هم سادة أهل الجنة نحن على آثارهم نحن على آثارهم فبهده مقتره هكذا يأتي عيد الأضحى كذلك عيدا لنا في الأرض وعيدا في السماء هكذا يحسدنا اعداؤنا من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم على كل شيء على اعتقاداتنا على عباداتنا على معاملاتنا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 فترانا في أعيادنا نكثر من ذكر الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ترانا في أعيادنا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا وحبانا وأعطانا ومن علينا واشكروا لي ولا تكفرون نكثر من شكر الله عز وجل فالعيد عندنا موسم شكران لا موسم كفران نشكر الله تعالى الذي احلنا هذا الزمان المبار والذي أعاننا على تلك الطاعات وتلك العبادات التي سبقت العيد ترانا في, في عيدنا نوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده فنعرف معنى توحيده بكل معاني التوحيد نوحده في ربوبيته سبحانه وتعالى فتمتلئ القلوب إجلالا لربوبية الرب سبحانه وتعالى ونستشعر أنه الرب الخالق الرازق المدبر المحي المميت المربي لجميع الخلائق بأصناف نعم فترق لذلك قلوبنا وتعن وجوهنا وتخضع جباهنا ترانا ترانا ندرك معنى ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه الإله الواحد المنفرد بالعبادة يتوجه بالعبادات كلها إلا له، فالعبادة حق محض لله تعالى، لا يشاركها فيه، لا يشاركه فيها أحد، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ترى كل مسلم يعرف أن الذبح إنما يكون لله، والنذر لا يكون إلا لله، وكذلك الاستعانة والاستغاثة، وكذلك الخوف والرجاء، وكذلك المحبة والتوق، وكذلك الإنابة والخضوع والخشوع والركوع، مما يثمر ثمر. من التوحيد التي تجعل الانسان عزيزا بذله لربه غنيا بفقره لربه قوياً بضعفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولا ولتكاد ترى ذلك أبدا عند المخلطين من الأمم الأخرى ترانا كذلك نعرف معنى توحيد الله بأسمائه وصفاته فنتعبد لله تعالى بمقتضى الأسماء والصفات نذنب فنعرف أن لنا ربا يغفر الزنب ويؤاخذ به مقصر فنعلم أن لنا ربا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب. نحتاج فنعلم أن لنا ربا يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر نبتلى فنعلم أن لنا ربا من حكمته أن يبتلينا وأنه القادر وحده على أن يصرف عنا البلاء وأن يرفع عنا الضر نحتاج فنرفع أكفنا إليه يا من يكشف الضر يا من يجيب المضطر إذا دعاه اللهم أعطينا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب منا ذلك وقد ندبنا إلى ذلك وإذا سألك عبادي عني فإنه فاني قريب ترانا في اعيادنا نعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فنقدر للصلاة قدرها نفتتح يوم العيد بالصلاة ونقدر للزكاة قدرها لا بد من زكاة على كل مسلم عنده قط يومه في عيدنا هذا تلك صدقة الفطر ونتصدق كذلك بالأضاحل للمستطيع في يوم الأضحى ونجتهد بالصدقة كذلك ما استطعنا يوم الجمعة ترى أعيادنا ترتبط بتعظيم شعائر الله كلها ذكر لله تسبيح وتحمد وتكبير ودعاء وقراءة للقرآن وإنزال للحاجات بالرب سبحانه وتعالى ترانا في أعيادنا نصل الأرحام ونبر الوالدين ونحسن إلى الجيران نتعرف عليهم ونبارك لهم بالعيد ونقول جميعا تقبل الله منا ومنكم تتصافح الأيدي وتتصافح الوجوه وتتصافح الخلوم فلا ترى بيننا ضغينة ولا ترى بيننا حقدا ولا حسدا لو كان شيء من ذلك فحرام أن يبقى في الأعياد ترى الرجل يسارع إلى عدوه من المسلمين حتى يكون أسبق إليه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ترانا في أعيادنا كذلك نجتهد في الدعاء لطوائف المسلمين منا فندعو للحكام أن يردهم الله عز وجل إلى دينه ردا جميلا ندعو للحكام أن يهيئ الله عز وجل لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه ونلتمس منهم أن يستفيدوا من موسم رمضان كيف رأوا رمضان اجتمع الناس فيه على طاعة الله حتى كادت مشاكلهم أن تحل عرف الأغنياء في رمضان واجبهم تجاه الفقراء فلا والله ما رأيت فقيرا إلا ويصله من هنا ومن هنا ومن هنا عرف الأغنياء معنى المواساة عرف الأغنياء معنى الإحسان والبزل والرضخ إلى الفقراء عرف الناس جميعا معنى التآلف والتناسح عرف الناس معنى الأخوة والتاخي عرف الناس سر السعادة في رمضان لما طبقوا شرع الله ليت الحكام يستفيدون من نموذج رمضان فينبذون حكم الجاهليه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون طبق المسلمون شريعة الله في رمضان فاستنارت قلوبهم وأقبلت قلوبهم على ربهم ورفع الناس لواء السعادة الكل فار إلى الله سبحانه وتعالى على أحسن ما أنت رائم ليت الحكام يديمون علينا لزة رمضان بالصلح مع الله سبحانه وتعالى وأخذ شرعه وتطبيق شرعه إذن لسعدوا وأسعدوا إذن لأفلحوا وانجحوا إذن فديناهم بآبائنا وأمهاتنا ترانا في رمضان ندعو لولاة الأمور على كل القطاعات ونذكرهم بواجبهم كما أنهم أعانوا أبناءهم وبناتهم وموظفيهم ومن ولاهم الله سبحانه وتعالى على ذكر الله عز وجل في رمضان فاستنارت الأمور وحسنت الأحوال وأضاءت القلوب واستنارت ليتهم يفعلون ذلك بعد رمضان فهم الرعاة وهم الولاة إن الله سائل كل مسترعا أمامه ضيع؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ليت المسلمين على اختلاف قطاعاتهم يقدرون هذا المعنى معنى المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى كم سهل عليهم ذلك في رمضان لما طبقوا شرع الله عز وجل واجب استدامه ذلك بعد رمضان ايضا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واجتهدوا في طاعه الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ترانا في رمضان نتذكر شباب المسلمين وواجبهم فهم عز الحاضر وأمل المستقبل كيف فرحنا لما هرعوا إلى مساجد الله ونشروا مصاحفهم وتركوا الفحش والخنا فاستنارت بهم المساجد وأضاءت بهم طرق ومسارح ومشارف الأمة لو أنهم رجعوا إلى ذلك إذن والله لتحقق المجد السليم وعاد العز الغائب فندعو كذلك للشباب المسلمين كذلك ترانا في, في أعيادنا ندعو للنساء المسلمين فالمرأة هي من هي معلمة الأجيال ومربية الرجال فديناها اما رؤوما واختا حنوما وزوجة صالحة وبنتا مطيعة وعمة وخالة والدة هذه هي المرأة التي ترد المجتمع كله والتي تربي الأمة كلها ليت المرأة ترجع إلى دينها فلا تنشغلوا بمخططات الاعداء الذين يريدون لها ان تكون كالبهيمه السائمه متبرجه سافره لا قيمه لها سلعة تباع وتشتوى لا يراض منها إلا موضع الشهوة فيها ما أخسها وما أرزلها لكنها لما تحجبت ولما هرعت إلى المسجد تصلي صلاة التراويح كما رأينا وقد امتلأت بهن المساجد ولما اجتهدت في طاعة الله عز وجل تفتح مصحفها وتقرأ نهارها وتصلي ليلها رأينا رائحة التقوى واستشعرنا حلاوة الإيمان هذه أم مؤتمنة على تربية أولادها هذه زوجة مؤتمنة على عرض زوجها هذه أخت تحفظ إخوانها في في عرضها هكذا لو أن النساء يظلم على هذا المعنى بعد رمضان إذن والله لكانت السعادة ترانا كل مسلم منا. منشغلا بمصالح إخوانه ينشغل بحمل الامانه وتحمل المسؤولية كلنا قد دعا الله تعالى في رمضان وقد دعا الله تعالى في الأعياد كذلك أن ينصر الله الإسلام على الأعداء وأن يخلص الله عز وجل المسلمين من شر أعدائهم وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر القلوب تعلقت بمعان واحدة توحدت القلوب على أهداف واحدة وغايات واحدة الكل يرجو رضا الرحمن سبحانه وتعالى هذا هو المنهج الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم والذي يمثل حلقة التواصل بين أجيال الأنبياء إِنَّنِي هداني ربي إِلَى مصراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه أعيادنا وهذا ديننا وهذا شرفنا وعزنا ومجدنا لم يقل الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون اي والله فيه ذكرنا شرفنا وعزنا ومجدنا ما استقمنا على منهج الله تعالى في أحوالنا كلها وفي مواسمنا وفي أعيادنا التي نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا أعواما مديدة وسنوات عديدة وقد تحقق لنا ما نصبوه ونرجوه من فضل الله إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف وها انتم في عيدكم هذا قد خرجتم من موسم طاعة عظيم فينبغي لكم أن تشكروا الله تعالى على نعمه وأن, تس وأن تستمروا على طاعة الله عز وجل بعد رمضان كان علي رضي الله عنه يخرج إلى سوق المسلمين يوم العيد فيناجي نفسه بل ينادي بصوت مسموع ليت من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه اي والله من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه أما المقبول فهو الذي يوفق إلى استدامة الطاعة بعد رمضان تعرفهم بسيماهم سيماهم مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى يقطعون مراحل الطريق ان الطريق لم تنتهي بعد ففروا الى الله ما زالوا يواصلون الفرار الى الله تعالى الى ان يضعوا ارجلهم في الجنه وهناك يلقون الاحبه محمدا وصحبه وحيدا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولهم يحزنون على ما تركوا من أمر الدنيا هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد ابواله هذه سيمة أهل القبول تراهم في مواصلتهم للطاعات بعد رمضان ليس من عمل من أعمال رمضان إلا وهو مشروع بعد رمضان لا تجد عملا واحدا خاصا برمضان الصيام الذي هو شعار الشهر مشروع نفلا بعد رمضان أمامكم ستة الأيام من شوال التي كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان الصيام الضهر أمامكم كل أسبوع يوم الاثنين والخميس أمامكم كل شهر ثلاثة الأيام البيض أمامكم الأيام المشهودة يوم عرفة ويوم عاشورات أمامكم كذلك أحب الصوم وأفضله أن تصوم يوما وتهتر يوما كما فعل نبي الله داون هذا هو الصوم كذلك الصلاة قيام الليل شرف المؤمن كما وص جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل في كل ليلة ليلة قدر لم تنضي ليلة قدر واحدة في الحقيقة وإن كان لها خصوصية لكن في كل ليلة معنى القدر والشرف والعز والرفعة إن ليلة القدر إنما شرفت بنزول الملائكة إنما شرفت بقرب الرب من العباد وهذا حاصل في الحقيقة كما قالنا البينا صلى الله عليه وسلم حاصر كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائب فأعطيه هل من كذا هل من كذا إلى أن يطلع الفجر في الليله الماضيه نزل ربنا سبحانه وتعالى وقال ذلك فهنيئا لمن كان مع ربه وفي الليله القادمه والليله التي بعدها كذلك في كل ليله ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله بعظمته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القران كتاب الله الذي ينبغي ان يستديم الانسان قراءته اناء الليل والنهار على مدار السنة كلها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يقال لقرأ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند كل عند آخر آيات تقرأها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف وميم حرف ولم حرف وميم حرف يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد ان من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعش امثالها كل هذه نصوص على مدار السنه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين كتاب الله سبحانه وتعالى فتلوه الليل النهار ذكر الله تعالى كذلك ليس خاصا برمضان اذكر الله ذكرا كثيرا ولا ذكر الله أكبر ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك بذل الخير وبذل المعروف وحسن الأخلاق كذلك إطعام الطعام كلها عبادات مشروعة على مدار السنة كلها قال عبد الله بن السلام أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيها الناس صلوا الارحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هكذا يعباد الله الطاعات معروضة أمامكم فمستقل ومستكسر من اراد لنفسه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى فليستديم. فليستدم الطاعة بعد رمضان على أنه قد يجد بعض الفتور بعد رمضان وهذا امر فطري اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل وفي رواية إن لكل عامل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك الشرة زروة النشاط التي عايشناها ورايناها وعالجناها في رمضان كان تقوم الليلة كله وان تصوم كل يوم لا تفطر ابدا وان تجلس كل يوم تذكر الله في ساعات كثيره وتستغفر قبل الفجر ربما بنصف ساعه او يزيد وتجعل ليلك كله عباده ونهارك كله وتكاد تخطف ساعتين للنوم هذا كله من الشره وهي ذروه النشاط يوشك بعد الشره أن تأتي الفتره طبيعة فطر الله الناس عليها لا إشكال في هذا بشرط يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم ولكل شره فتره فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى كيف تكون فترتك إلى سنة كيف تجعل فتورك إلى سنة بأن تستبقي الأصل وتستبقي أصل العبادة والصلة مع الله سبحانه وتعالى وان نزلت عن حد الشره بان تقوم شيئا من الليل قد لا تستطيع ان تقوم بعد رمضان الليل كله كما كنت تفعل في عشره الاخير لكنك تقوم ساعتين او ساعه او نصف ساعه قد لا تستطيع ان تواصل الصوم يوميا لكنك تصوم بعض في وفي الشهر قد لا تستطيع أن تختم سبع ختمات أو ستا أو خمسا كما فعلت في رمضان لكنك تختم ختمة واحدة بدلا من الثلاث والخمس. قد لا تستطيع أن تطعم الفقراء كل يوم كما كنت حريصا لكنك تفعل ذلك كل ما تيسر لك قد لا تستطيع أشياء كنت تداوم عليها في رمضان فتأخذ منها ما استطعت فيكون فتورك نوع ترخص مباح ونزولا من الدرجات الأعلى إلى الدرجات العلى واستمرارا في طاعة الله بخلاف الفتور إلى غير سنة فقد هلك الفتور إلى غير سنة ربما أن يهجر الناس المساجد ربما أن يقطع الناس بعض الصلوات ربما أن تسوء الأخلاق فيعاود الإنسان ذكره أقاه بما يكره من الغيبة أو يسعى بالنميمة بين الناس أو يقذر لسانه بالسب والشتم واللعن أو يعود إلى محاربة الله بالربا أو مبارزة الله بالمعاصي أو تتفسخ النساء في الشوارع تبرجا وتهتكا أو يسكت الآباء والأمهات عن تربية أبنائهم فلا يتابعوهن في حجاب ولا في صلاة ولا في اختلاف ولا ينظرون متى يخرجن وأين يذهبن كل هذا من الفتور إلى غير سنة الذي يؤدي إلى الهلاك ولهذا جاء في بعض روايات التلمزي في الحديث فإن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات في سنن التلمذة فمن كانت فترته إلى سنة فقد فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فإن هو سدد وقارب فهذا المطلوب أو معنى هذه الرواية يعني إن وجدتموه يسدد ويقارب هذا مقصود ومطلوب يسدد ويقارب إلا نصب السداد فليقارب من ذلك يجتهد أن يكون متصلا بربه سبحانه وتعالى مداوما على عبادة ربه وهذا من معنى القبول في رمضان وإلا فهذه علامة الحرمان أن يرى الإنسان نفسه غير مواظب غير مستطيع على مواصلة السير إلى الله بعد رمضان هذا معناه أن أعماله في رمضان قد ردت في وجهي ولم تكن مقبولة وإلا فالذي كان يقول اللهم اغفر لي اللهم اعطي قرقبتي من النار اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا يعان على ذكر الله ولا شكر الله ولا حسن عبادتي هذا عبد مردود محروم فلينظر من أين أتي هذا ضابطك يا عبد الله الذي تعرف به مقامك عند الله إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك انظر أين أقامك أين أقامك الله سبحانه وتعالى وضابط هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره من حديث ألس رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له هما صفقتان صفقة رابحه لأهل الإيمان وأهل العبادة وأهل السعادة وأهل الطاعة وأهل الاستقامة وصفقة خاسرة هذا الذي خسر الدنيا والآخرة لما أعرض عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعوذ بالله أن يكون ممن نسوا الله فنسيهم ونسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب كما أعاننا على إدراك رمضان ووفقنا للطاعة في رمضان وبوأنا منزله العيد وفرحه العيد ان تستمر اعيادنا بطاعته سبحانه وتعالى وان يكتب لنا حجه مبروره تعدل ما بين السماء والارض وان يجعلنا من عباده المقبولين ومن وفده المرحومين الذين دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عز الإسلام والمسلمين وازلنا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا الاستقامه بعد رمضان على الطاعات اللهم ارزقنا الاستقامه بعد رمضان على الطاعات اللهم الاستقامة بعد رمضان على الطاعات بارك لنا في اعيادنا وتقبل منا اعمالنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا واستعملنا في طاعتك ما احييتنا توفنا وانت راض عنا واختبنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم